إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجَمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَىٰ كُم مِّن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا كَذٰلِكَ وَآوَرْنٰهَا قَوْمًا ٰخَرِيْنَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ وَلَقَدْنَا جِئْنَا ذَنِي اِسْرَآءِيْلَ مِنْ الْعَذَآبِ الْمُهِيْنِ مِنْ فِرْعَوْنَ ۖ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِيْنَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنْ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ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 ثُمَّ صُبُّ فَوقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تَنْبِئُونَ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ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 لهم عذاب من رجز أليم